فضيلة الشيخ صقر يقول البعض إن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة فنية محلها القلب فهل لو تلفظ المصلي بها تبطل صلاته أو يضيع جزء من ثوابها؟ النية معناها القصد والقصد عمل قلبي فلا يجب التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها ولا يتوقف قبول الصلاة على التلفظ بها سرا أو جهرا وقد قال الشافعية لا بأس بالتلفظ بها بل يسند وذلك ليساعد اللسان القلب فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله إذا توافرت فيها عوامل القبول بعد الأداء الشكلي ومنها الخشوع والإخلاص جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكي يتقال، التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا للموسوس فإنه مندوب دفعا للوسوس، وقال الأحناف إن التلفظ بدعه إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن يستحسن دفعا للوسوس، فالخلاصة. أن النية في الصلاة محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها بل قال الأحناف إنها بدعة وقال المالكية إنها خلاف الأولى وذلك لغير الموسوس فيكون التلفظ مندوبا أو مستحسنا وقال الشافعية إنه سنة هذا وابن القيم في كتابه زاد المعاد نعى بشده على من يقول بجواز النطق بالنيه وصحح راي الشافعيه في ذلك بعمل من الاعمال التي راها هذا هو راي ابن القيم وللائمه ارائهم والفقم على ما ذكر بانه بدعه ليس مسلما على طول الخط انه ضلاله فقد قال به علماء افاضل وجعلوه سنة او مستحبا ومندوبا في بعض الحالات كالوسوسه مع العلم بان التلفظ بها لا يضر وقد ينفع والله اعلم